وقال الذين كفوا لا تأتي الساعة قل بلا وربنا تأتي أنكم عالم الغيب لا يعجز عنه مثال ذرة لا يعجز عنه مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصور من ذلك ولا أكدر إلا في كتاب مبين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 ولقد آتينا دعوة منا فضل يجيب آل أوبى معه والطير ولنا له الحديد أن يعمل سابغته وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح دوها شهر ورواحها شه و أسلنا له عين القطر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 فَلَنَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدًّا لَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَبَّتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَهُ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 قلدوا الذين زعمت من دون الله لا يملكون من الطال ذرية في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من غفير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 تَكَلاَ ذَلِكَ هُوَ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أُلْكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لاَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنتاذا وأسروا النجامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فإن لا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فهؤلاء لك لهم جزاء الضيع بما عملوا وهم في الغرف آمنون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 أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أثرهم بهم مؤمنون كَلْيَوْمٍ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ۚ فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما ۚ إلي ربي إنه سميع يُفْتَحُ